ثانياً بعض المناظرين ينتقل نفس من هذه المناظرات التي وجدت بعد سبتمبر على احدى قناتها المستقلة بين للسنة وبين بينها كان في الحقيقة في تقصير الجوال الكثيرة من المناظرين وذلك أنهم ينظرون معقدة المتعة ويناظرون عن مسائل غير الأصول غير متعلقة بالأصول وكأن الخلاف بيننا وبين هؤلاء في مسألة المتعة في ناسة حبة آل البيت وما تعلق بذلك نحن نخالف هؤلاء في الأصول العظيمة الرسول الكبير الذي من لم يقل بها لم يكن مخصبا أصلا كالشرك بالله جل وعلا هؤلاء عندهم شرك وعندهم طواف على القبور وعندهم استغاثة بالأموات ويقولون عن البيت من يعلمون الغيب. عند طائفة منهم تحريف للقرآن وأن القرآن موجود محرق وعن القرآن الذي ليس بمحرف محرف موجود عندهم مصحف فاطمة عندهم تكفير لكل الصحابة من المهاجرين والأنصار وأهل بدوى لبيعة الرضوال ما عدا آل البيت وسلمان والمقداد وطائفة يسير من الصحابة وبقي كلهم كفار أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء كفار في عقائدهم ويلعنونهم ويسبوه قد يكفروا اللي يكفرهم هؤلاء لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته هذا عصد لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته ورسم من العوافض من يثبت أسماء الله وصفاته هؤلاء جبرية هؤلاء جهمية في باب الإيمان هم خوارج مع الصحابة لكنهم جهمية في مسائل الإيمان وهذه الوصولة العظيم ما طرحت في أرض الواقع نتعرف على عقائد الطوفة أو لا يقول عنه ابن القيم في مقدمة مدارج السالكين لم تكن حرب بين المسلمين وبين الكفار إلا كان هواه مع اليهود ومع النصارى ضد المسلمين ونحن في هذا العصر لا تقوم حرب بين الصالبين وبين المسلمين إلا نرى هواه ومدهم ودعمه للصالبين على المسلمين هذه مسألة الله السبيرة والعظيمة ما طرحت هذه المناظرات فكما ننظر أولى القول بقضية فقهية قضية المتعة وفي قضية محبة آل البيت مهمة لكن لا تقارن بهذا المسائل المطروحة فهذا مما سبب بلبل في أفكار العام وأننا قد نحن لا نختلف معهم لأي في فيها يسيرة فنحن لا نختلف معهم لأي شيئا ولا يمكن أن نجتمع إحنا وهؤلاء أبدا ولا نلتقل معنا في هذا المسائل ومخالفونا في الأصول يخالفوننا في توحيدة ربوبية ويصبون علم الغيب لآل البيت يخالفوننا في توحيدة الإلهية وهم يقفون على القبور عظم الفواقل في البيت العثير ويخالفون في توحيد الأسماء الصياد لا يؤمنون بأسماء الله ولا بصفاته ليسوا كالأشاعر في سبع صيادة التي تتم عداها لا لا يؤمنون بأسماء الله ولا بصفاته فهم يخالفون في كل نوع التوحيد تكفينا التقنى نحن هؤلاء.